Und kahahake võ binpivõ Merkel, valame võiako oote suurim mõne välja,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 أولين فآثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يأخذكم بما كنتم فارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة